الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شذك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 عبادتهم كافرين، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم هذا سحر مبين، أم يقولون الترا؟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 قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 زيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون.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 ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يؤرض الذين كفروا على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 وَأَبْصَارُوْمْ وَأَثِيدَةٌ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَثِيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُؤْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ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 انهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار بلى فهل يهلك الا القوم الفاسقون